جبريل في عالم الأنوار التفت صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه ودليله جبريل عليه السلام وهما في عالم الأنوار في عالم الملأ الأعلى فرآ عظمته تذوب ورآ تلك الهيبة التي أسقطته على الأرض ذات يوم تتحول إلى تذلل وخشوع وكأنه قطعة قماش بارية قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريلك الحلس البالي من خشية الله، من هيبة الخالق وعظمته وجلاله. إنها أماتٍ يستحيل وصفها، ولا يمكن للأحرف رسم الشعور بها. هناك تتلاشى كل القوى إلا قوة الجبار. وهيبة الجبار وجلال الجبار هناك يبلغ المخلوق أقصى حالات الخضوع وأعمق مشاعر الخشوع فكيف بنعيم رؤيته عز وجل في الجنة تلك حالة يكون فيها الإنسان غير الإنسان والابدان غير الابدان هناك يعاد خلق الإنسان لتحمل أقصى درجات النعيم، فالاجساد الدنيوية ضعيفة سريعة العطب والتغير، محدودة الطاقة والعمر، اجساد تموت، تنهار. تُشلُّ عند درجات من الحزن أو الخوف أو حتى الفرح ولولا تهيئة الله لجسده صلى الله عليه وسلم لما تحمل رحلة الإسراء فضلا عن المعراج ورغم تلك التهيئة لم ير صلى الله عليه وسلم ربه بل قال أنا أراه لكنه رأى نورا في عالم الأنوار حيث توقفت رحلته توقف ليتلقى راحة الأرواح وحياة القلوب تلقى عبادة تجعل المؤمن في أقرب حالاته من ربه حيث يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء تلقى الأمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة صلاةً تخفف عن أمته متاعب الحياة وتريحهم من كدر العيش وتأخذهم إن خشعوا إلى معارج روحانية بعدها بدأ عليه السلام رحلة العودة وقبل عودته تنبه لهاتفي يناديه كي يسلم على ملك مخيف ملك جواره لا يسر قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه يقول صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فبدأني بالسلام ورأى صلى الله عليه وسلم بعض من العوالم التي يشرف عليها مالك عليه السلام رأى الجانب الآخر مما آلات البشر رأى المشهد المخيف والمصير المفزع لأعداء التوحيد ومحارب الله ورسوله في تلك الهوة الهائلة المروعة وما بداخلها من دركات وعوالم مرعبة ومفزعة وأودية مخيفة تعج بأشجار شائكة وثمار بالغة المرارة ومياه تغلي منذ أن خلقها الله دون أن تتبخر وروائح لا تطاق وأنهار من القيح وإفراز الجسد الجهنمي القبيح رآ مائدة مقززة بالغة النتانة نظر صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف المنتنه فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم فكيف هي مائدة من يقع في ذات خالق الناس عز وجل وكيف هي مائدة من يسب خير الناس وخاتم الأنبياء كيف هي مائدة من يقع في عرضه صلى الله عليه وسلم؟